له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحتكثرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا را فقال لأهلهم كثو فقال لأهلهم كثو إني أنست نار لعل يأتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما تانوا يا موسى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 ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فِي في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدول لي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذا تمشي أختك فتقولها الأدل كم على ما يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقَتَلْتَ نَفْسَ فَرَجَعْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرِي يا مُوسى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ اللَيْنِ الْعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرِطَ عَلَيْنَا وَأَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّنَا رَسُولَا رَبِّكَ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 وأنزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كل ورع ونعامكم إن في ذلك لآيات لقولنها.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 له لكبركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولا تعلم أن يناب شد قالوا لن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 نسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تَخَافُ دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشئهم من اليم ما غشئهم وأضل فرعون قومه وما هدى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 الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله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 ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا متى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن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 حي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هبما وكذلك زلناه قرآن العربية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 قال كذلك تتكايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمنوا بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى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 قبله لقالوا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص